ُمْهأُلَ إتَقُتُلونَ أَم فُسَكُم وَتُخجونَ فَيقًَا مِنْكُم مِن ذيَارِِهِم تَضَاهَعُونَ تَغَاَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 أَفَكُل مَا جَأَكُمْ رَسُولم بِمَالَ تَهوى أَم فُسُوكُ مُسْتَك بَعْتُم فَفَريقًا كَذذَّبَتُم وَفَريقًَا وَقَاوا كُدُوبُ نَاغُْف بَلَّ عَنَهُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَقَلَم مَا يُؤمِنُون